تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أغفيتم وما أعلنتم ومن يفعله من فقد ضل سواء السبيل إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون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 إ الرَّهِيمَ وََّذينَ مَ رَهُم إِقالَوا لِقَوْمِهِم إِ النابُ رَآ مِنكُم إِذْقالَُوا لِقَوْمِهِم إِ كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العذاوة والبغضاء أبدا وبدا بيننا وبينكم العذاوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قَو إِبه م لِأَبيهِ لاستَغ ذَرًا وَ لَلَ إَّا قَو إبهِي مَا وَمَا أَمدِكُ لَك مِنَ غهِم من شَي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 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمَّ وَالتَّهْتَهْتَ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم لا ينهىكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخبروكم من دياركم أن تبربروهم وتكثقوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهىكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديائكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هُوَ الظَّالِمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَتْكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ هَاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فإن علتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم وآتون ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما تنكحوهن وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء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 ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يخترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معصوم ولا يعصينك في معروف, معروف فبهن واستغفر لهن الله إن الله هو الرحمن يا ايها الذين امنوا لا تَتَوَلوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره قد يئسوا من الاخره كما يئس